أعوذ بالله م ن الشيطان الرجيم ب س م ا ل ل ه النابلسي ر ح م ل لَا ر أَمْرَى ح ي م أَنِفْ ا ك ت أ ن ز ا ه إ ك للعلوم ت خ ر ج ا ن ا ت خ الاسلاميه ن مِنَ ا ظ ل م ت إِلَى النور بِإِذْنِ النَّورِ م ب إ ذ ن ربهم الى صراط عزيز حميد الله الذي له ما في السماوات وما في ا ل أ ر ض وويل للكافرين من عذاب شديد الذي ن يستحبون ا ل ح ي ا ة الدنيا على ا ل آ خ ر ة ويصدون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 و َ إ ِ ذ ْ قال ََ موسى َُ لقوم َِِِْ ه اذكروا ُُْ ن ِ ع ْ م َ ة َ الله َِّ عليكم ََُْْ إ ِ ذ ْ انجاكم َُْ من ِْ آ ل ِ فرعون ََِْ يسونكم, يسونكم ََُُْ سوء ُ العذاب ََِْ ويذبحون ََُُِ أ َ ب ْ ن َ ا ء َ ك ُ م ْ ويستحيون ََََُِْ نساءكم ََُْ وفي ذ ل ك بلاء من ربكم عظيم و إ ذ ت أ ذ ل ربكم لئن شكرتم لازيدنكم ولئن كفرتم إ ن عذابي لشديد وقال موسى ان تكفروا انتم ومن في الارض أ ن ت م ومن في ا ل أ ر ض جميعا فإن الله, فان الله لغني حميد أ ل م ي أ ت ك م ن ب أ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود وعاد وثمود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 موسوعه النابلسي ي ه م ل م أ للعلوم شك فاطر السماوات يدعوكم يدعوكم ب ك ويؤخركم ويؤخركم إ ل ى أجل م س م ى ق ا ل و ا م ي ه بشر مثلنا تريدون تريدون أ ن تصدونا عما كان يعبد آ ب ا ؤ ن ا ف أ ت و ن ا ف أ ت و ن ا بسلطان مبين قالت لهم و س ل ه م إ ن نحن إ ل ا بشر مثلكم ولكن الله ولكن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 وقد ولنصبرن ق د هدانا س ب ا و ل ن على ما اتيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم, لنخرجنكم من ارضنا او لتعودن أ و لتعودن في ملتنا ف أ و ح ى إ ل ي ه م ربهم لنهلكن, لنهلكن الظالمين ولنسكننكم ا ل أ ر ض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي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 يتجرعه ولا يكاد ي س ي غ و ي أ ت ي ه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غني مثل الذين كفروا بربهم أ ع م ا ل ه م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 ان شا يذهبكم وياتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا ف ق انا ل الضعفاء ل ل ذ ي س ت كنا ب ر و ا إنا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 موسوعه ا ل ش ي ط ا ن ل م ا ق ض ي ا للعلوم أ م ر إن ا ل ه و د وعد ك ا ح ق و ع د ت ك فأخلفتكم م و ا كان ل ي عليكم من س ل ط ا ن أن إلا دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ا ولوموا ا ن ت م بمصرخي إني ك ف ر ت بما أ ش ر ك ت م ن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 الم تر الى الذين بدلوا نعمه الله كفرا واحلوا أ قومهم دار البرار جهنم يصلونها وبئس القرى وجعلوا لله اندادا ليضلوا عن سبيله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 موسوعه النابلسي للعلوم أ ن ز ل ن ا ل س م ا ء م ا فأخرج, فأخرج ب ه من ا ل ث م ر ا ت ر ز ق ا ل ك م وسخر ل ك م ا ل ف في ل لتجري ل ك ا ب ح ر بأمره و س خ ر لكم وسخر لكم ا ل أ ن ه ا ر و س خ ر ل ك م ا ل ش م س و الله ق م ر وسخر لكم الشمس والقمر دائبين ك م الليل ا ل و ن ا ر وآتاكم ك من ل ما س أ ل ت م و و ه إ ن تعدوا تحصوها نعمة الله لا تحصوها إن ى وإذ إ قال ا ب ر ه ي موسوعه النابلسي ن للعلوم إنهن الاسلاميه ف إ ن من, الناس فمن تبعني فإنه من ومن عصاني فانك غفور رحيم ربنا اني اسكنت من ذريتي بواد غير, غير ذي زرع عند بيتك المحرم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 ربنا و ت ق س و ع ه النابلسي ولوالدي للعلوم الاسلاميه ل إنما ؤ خ ر م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 وان كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله ان الله عزيز ذو انتقال يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين, مقرنين في ا ل أ ص ف ا د سرابيلهم من قطران وتغشى ل の思い出を ل ي ずに」 وليعلموا انما هو اله واحد وليذكر أ و ل و الالباب